والذي خلقكم من تراب ثم من نضفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكون شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغ أجل مسمى ولا عليكم